لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا وقال تعالى لترون الجحيم ثم لا لترونها عين اليقين ثم لا الن يومئذ عن النعيم ثم أقسم تعالى أن الخلق كلهم سيردون جهنم فقال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال ابن مسعود رضي الله عنه قسما واجبا وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحله القسم وروى الإمام أحمد بسنده عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حرس من وراء المسلمين متطوعا لا بأجر سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلت القسم قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها وذكر تمام الحديث وقد اختلف المفسرون في المراد بالورود ما هو والأظهر كما قررناه في التفسير أنه المرور على الصراط والله أعلم كما قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وقال مجاهد الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ وان منكم إلا واردها وقد روى ابن جرير في تفسيره حديثا يشبه هذا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من أصحابه وعكا وأنا معه ثم قال إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة وهذا اسناد حسن وقال الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود وإن منكم إلا واردها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم وهكذا رواه الترمذي من حديث إسرائيل عن السدي به مرفوعا ثم رواه من حديث شعبة عن السدي به فوقفه وهكذا رواه أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يرد الناس جميعا الصراط ورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر كمر البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كاجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه يمر يتكفأ به الصراط والصراط دحض مزله عليه حسك كحسك القتاد حافتاه ملائكه معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس وذكر سمام الحديث وله شواهد مما مضى ومما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال سفيان الثوري عن بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يمر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم أولهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كاسرع البهائم ثم كذلك حتى يمر الرجل سعيا حتى يمر الرجل ماشيا ثم يكون آخرهم يتلبط على بطنه ثم يقول يا رب لما أبطأت بي فيقول لم أبطئ بك إنما أبطأ بك عملك وروي نحوه عن من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوع والموقوف صح والله أعلم قال الحافظ أبو نصر الوائلي في كتاب الإبانة بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وان احببت الا توقف على الصراط طرفه عين حتى تدخل الجنه فلا تحدثن في ذات الله تعالى حدثا برايك ثم قال وهذا غريب الاسناد والمتن حسن اورده القرطبي ورواه الضياء في تعاليقه بزياده في متنه على ما ذكره القرطبي وقال الحسن ابن عرفه حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان أنه قال قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار فيقال قد مررتم عليها وهي خامدة وقد ذهب اخرون إلى أن المراد بالورود الدخول فيها قاله ابن عباس وعبد الله بن رواحة وأبو ميسرة وغير واحد رضي الله عن الجميع وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي سمية أنه قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلها يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقلت له إن اختلفنا في الورود فقال يريدونها جميعا وقال سليمان مره يدخلونها جميعا وقال سليمان مره يدخلونها جميعا فاهوى باصبعيه الى اذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعته ان لم اكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا لم يخرجوه في كتبهم وهو حسن. وقال أبو بكر. ابن وقال أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد بسنده عن خالد بن دريك عن يعلى بن منيتا من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي وهذا حديث غريب جدا وقال ابن المبارك عن سفيان عن رجل عن خالد بن معدان أنه قال قالوا ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار فيقول إنكم مررتم عليها وهي خامدة وفي رواية عن خالد بن معدان أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا ألم يقل ربنا إنا نرد النار فيقال إنكم وردتموها فألفيتموها رمادا وقال ابن جرير قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي عن الجريري عن أبي السليل عن غنيم ابن قيس أنه قال ذكروا ورود النار فقال كعب تمثل النار للناس كأنها متن اهاله حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم ثم يناديها مناد أن أمسك أصحابك, أن أصحابك ودعي أصحابي قال فتخسف بهم بكل ولي لها فلها فلهي أعلم بهم من الرجل بولده ويخرج المؤمن منها نبية ثيابهم ويخرج المؤمنون منها ندية ثيابهم وروي مثله عنه ايضا وقال الإمام أحمد بسنده عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصه فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية قالت حفصه أليس الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ورواه أحمد أيضا بسنده عن أم مبشر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ورواه مسلم من حديث ابن جريج عن, عن أبي الزبير سمع جابرا عن أم مبشر فذكر نحوه وقد تقدم. فلو سيأتي في حديث الشفاعة كيفية جواز المؤمنين على الصراط وتفاوت سيرهم عليه بحسب أعمالهم وقد تقدم من ذلك جانب وتقدم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول الأنبياء إجازة بأمته على الصراط. وعن عبد الله بن سلام أنه قال محمد أول الرسل إجازة على الصراط ثم عيسى ثم موسى ثم إبراهيم حتى يكون آخرهم إجازة نوح عليه الصلاة والسلام قال فإذا خلص المؤمنون من الصراط تلقتهم الخزنة يهدونهم إلى الجنة ثم إذا خلصوا من الصراط أتوا على آخره فليس بعد ذلك إلا دخول الجنة كما سيأتي وثبت في الصحيح من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الزكاه دعي من باب الزكاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر رضي الله عنه والله يا رسول الله ما على أحد يدعى من أيها شاء من ضرورة فهل يدعى أحد منها كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر فإذا دخلوا الجنة هدوا إلى منازلهم فلهم اعرف بها من منازلهم التي كانت في الدنيا كما سيأتي بيانه في الصحيح عن البخاري وقال القرطبي بسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية وقد رواه الحافظ الضياء من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية وقد روى الترمذي في جامعه عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المؤمن على الصراط رب سلم رب سلم ثم قال غريب وفي صحيح مسلم ونبيكم يقول رب سلم رب سلم وتقدم أن الأنبياء يقولون ذلك وكذلك الملائكة كلهم يقولون ذلك وثبت في صحيح البخاري من طريق قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالمة كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة ف. فلا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا وقد تكلم القرطبي في التذكره على هذا الحديث وجعل هذه القنطره صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط أحد منه في النار قلت هذه بعد مجاوزة النار فقد تكون هذه القنطره منصوبة على هول آخر مما يعلمه الله ولا نعلمه نحن والله اعلم وقال ابن ابي الدنيا بسنده عن انس بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامه للمؤمنين جوز النار بعفوي وادخل الجنه برحمتي فاقتسموها بفضائل اعمالكم وهذا حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن قساده عن عبد الله من قوله مثله وهو منقطع بل معضل وقد قال بعض الوعاظ فيما حكاه القرطبي في التذكرة فتوهم, فتوهم, نفسك يا فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمه مدلهمه وقد تلظى تعيرها وعلى لهيبها وانت تمشي احيانا وتزحف اخرى ثم انشد ابت نفسي تتوب فما أبت نفسي تتوب فما احتيالي اذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم حيارا باوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن فلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي فصل قال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ورد في حديث كما سيأتي أنهم ياتون أو يؤتون بجناء بنجائب من الجنة يركبونها وأنهم يأتون بها عند قيامهم من قبورهم وفي صحته نظر إذ قد تقدم في الحديث أن الناس كل كلهم يحشرون مشاتا حفاة عراه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر وحده راكبا ناقه حمراء وبلان وبلال ينادي بالأذان بين يديه فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله صدقه الأولون والآخرون فإذا كان هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يكون إتيانهم بالنجائب بعد الجواز على الصراط وهو الأشبه والله أعلم وقد روي في حديث الصور أن المتقين يضرب لهم حياض يردونها بعد مجاوزة الصراط وأنهم إذا وصلوا إلى باب الجنة يستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لهم في دخول الجنة والله أعلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي النضر هاشم ابن القاسم ورواه أحمد عنه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك وقال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وفي صحيح مسلم يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حين تزلفوا لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول لهم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك وذكر تمام الحديث كما تقدم وهو شاهد قوي لما ذكر في حديث الصور من ذهابهم إلى الأنبياء مرة ثانية يستشفعون إلى الله بهم في دخولهم الجنة فتنحصر القسم أيضا ويتعين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعين للشفاعة الأولى العظمى في الفصل بين الخلائق كما تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين بعد الشفاعات التي تقع في القيامة متعددة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بشفاعتين لا يشاركه فيهما أحد الشفاءة الكبرى التي تكون في الموقف للفصل بين العباد وهذه في حديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية هي استفتاحه باب الجنة كما في هذه الحديث أما الثالثة التي تخص فهي في رجل واحد وهو أبو طالب يشفع فيه فيخرج إلى ضحضاح من النار يغلي منها دماغه يرى أنه أشد الناس عذابا وهو يعني أهل النار وهو أهونهم عذابا وهذه الشفاعات لا يشارك فيها أحد يعني تختص به صلى الله عليه وسلم قد جاءت النصوص الكثيرة في ذلك أما بقيتها شفاعت فهي عندما يدخل الناس النار كثير منهم يدخل النار فقد تواترت الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعات كثيرة من المسلمين يدخلون النار ثم يشفع فيهم وجاء انه فيها يشفى فيهم أربع مرات في كل مرة يسجد لله جل وعلا ثم يأمره بالطفع رأسه ويقول له اشفع تشفى فيشفى وفي روايه يقول حد لي حد فيقول هؤلاء إشفى فيهم وفي بعض الاحاديث الصحيحة أنه يقول له اذهب فاخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ثم يعود ويقول أخرج من النار من قال من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من النار إلى آخره ثم كذلك المؤمنون يشبعون في إخوانهم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأشد لمناشدة من للحق بان لكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم قل يا رب إخواننا يقولون معنا يصلون معنا يصومون معنا وكل هذه دلائل على أن الذين يصلون ويصومون أن منهم من يدخل النار وذلك بأعمالهم التي ارتكبوها فدخولهم النار للتطهير يطهرهم الله جل وعلا من دنس الذنوب فإذا تطهروا وصاروا قد نقتهم النار دخلوا الجنة ثم النار التي يدخلونها ليست هي النار التي يدخلها الكفار والمنافقون انما يدخلون طبقة العليا فقط ودخولهم النار يساقون إليها وهم يمشون يدخلون فيها بخلاف. المجرمين فإنهم يؤخذوا بالنواصي والأقدام ويرمون رميا في جهنم وكذلك يكبلون بالأغلال ولا يستطيع المشي ولا يستطيع التحرك والمقصود أن الأمور هذه أمور فظيعة وعظيمة والمسلم ينبغي له أن يعرف ما يؤول إليه أمره الأمر يؤول إلى إما الجنة بلا عذاب أو إليها بعد العذاب ولا يكون المسلم خالدا في النار لا يخلد فيها إلا أهل الشرك. المشركون ولكن يختلط بقاؤهم فيها منهم من يبقى وقتا قصير منهم من يبقى يعني قدر يوم من أكثر واقل والله اعلم بما يستحقونه لان عفو الله جل وعلا اوسع واشمل وأكبر لهذا جاء أنه جل وعلا إذا شفع الشفعة شفع الأنبياء ثم الملائكة والأطفال والمؤمنون بعضهم في بعض وأن تأتي الشفاعة يقول بقيت شفاعتي لهكذا قيل شفاعتي لأنها للمقابلة فقط وإلا ليست شفاعة هو أمره ورحمته لأن الأمر كله بيده جل وعلا يشفع عند من ليست شفاعة في الواقع فيقبض قبضة من النار ويلقيهم على نهر الحياة فينبتون فيها وقد كانوا فحما حمما يعني احترقوا أما أهل النار الذين هم ولا يحترقون كلما نضج الجلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لأن أشد العذاب في الجلود فيبدلونها وهم فيها لا يموتون ولا يحيون قال فيها هذه هي نهاية الخلق يعني الجنة والنار، هذه التي لها وقد أقسم رب العالمين انه سوف يملا النار من الجنه والناس والجنه هما الجن ابناء الشيطان فهي فهم وقود النار الجنه والناس فلا بد ان يدخلوها ومن يدخلها لا يدخلها الا بعمله يعني لانه كفر وتمادى في المعاصي والمبارزات لله جل وعلا كما هو مشاهد الان لا يركع لله ركعه ولا يسجد له سجده ولا يعرف ربه وانما هو في هذه الدنيا يفعل ما يشهى من المعاصي وغيرها فسوف يتبين له فيما بعد وقبل هذا من الأمور التي تمر على العبد أمور كثيرة تمر عليه مثلا الاحتضار الموت الموت ليس سهل صعب في شدائد ولكنه لا يشعر بهذا حضور الملائكة له ونزعهم لروحه من بدنه ثم تعاد روحه تعاد روحه في قبره كما ثبت ذلك بالحديث ويسال يختبر قبره قد يكون فيه عذاب وقد يكون فيه نعيم فإذا فارقت الروح البدن في هذه الدار بدأت الآخرة أمور الآخرة أمور الآخرة تبدأ من مفارقة الإنسان هذه الدار إذا مات والموت انتقال إلى دار أخرى وحياة أخرى وهي البرزخ الذي يكون بين الجنة وبين النار وهي دار ثالثة يعيشها الناس ولابد والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بعض الحالات التي تكون في القبر في الصحيح أنه رأى في الرؤيا ما قصها على أصحابه ويقول أنه في ليلة من الليالي يوم تاخر عن صلاة الفجر عن العادة التي كان اعتادها كان يصلي لغلس فتأخر يوما لما صلى قال لأصحابه أماكنكم أخبركم للذي أخرني قال إني صليت لله ما شاء الله ثم رفعت فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق فانطلقت معهما حتى أتينا على رجل عليه رجل قائم رجل نائم عنده رجل قائم على رأسه معه حجر فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبعه ويأخذه فإذا عاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه يعني أنه يضربه بالحجر حتى يكون يعني قد أثر فيه تأثيرا فرقه ثلغه ثلغ. فقلت سبحان الله ما هذا فقال لي انطلق انطلق فانطلقت معهما حتى أتينا على رجل قائم وعنده آخر معه كلوب كل من حديد يشرشر شدقه من فمه الى قفاه ومن منخره الى قفاه ثم يذهب الى الشك الثاني فيفعل به كذلك فاذا فرض منه اذا شقه الاول قد عاد فيصنع به كذلك فقلت سبحان الله ما هذا فقال لي انطلق انطلق أتينا على رجل يسبح في نهر مثل الدم وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة فياتي ويفتح فيلقمه حجر ثم يعود يسبح ثم يأتي ويلقمه حجر ويعود يسبح قلت سبحان الله من هذا ما هذا قال لي انطلق. انطلقنا فأتينا إلى قوم عورات نساء ورجال في بناء يشبه التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق فيأتيهم لهب من أسفلهم فيصيح ويضوي قلت سبحان الله منها هؤلاء فقال لي انطلق قال لي انطلق إلى آخره ثم فسروا له ذلك قالوا أما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فهذا جزاؤه إلى يوم القيامة هذا جزاؤه إلى يوم القيامة يعني أن هذا في القبر وليس في القيامة وأما الرجل الذي رأيته ويشد شدقه الأول يقول الذي ورأسه الرجل يأخذ القرآن وينام عن المكتوبة عن الصلاة المكتوبة يقول هذا عذابه إلى يوم القيامة الرجل الذي يشرشر شزقه من فمه إلى قفاه إلى آخره يقول هذا الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الأفاق هذا جزاؤه إلى يوم القيامة يفعل به ذلك فإذا النوم عن الصلاة المكتوبة والكذب يكونوا من عذاب القبر سبابه من عذاب القبر والرجل الذي رأيته يسبح في النهر هذا آكل الربا وليصنع به ذلك إلى يوم القيامة والقوم الذي رأيتهم عرات نساء ورجال فأولاء الزواني والزانيات هذا عذابهم إلى يوم القيامة وفي الصحيحين عن ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فمر بقبرين يعني حديث الدفن فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستبر من بوله يعني لا يتنزه من البول ويتنزه ويتطهر منه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فهذا أيضا من أسباب العذاب في القبر. كونه لا يتنزه من لا يتطهر، لأن الطهاره شرط في صحة الصلاة، والآخر كان يمشي بالنميمة. وهكذا يعني الذنوب يعجل لأهلها العذاب في القبر فعلى هذا القبر يكون حياة فيه حياة ليس الموت خلاص موت هامد يهمد وينتهي ولكن حياة لا نعرف حقيقتها الله أعلم بها غير أن فيها ألم وفيها نعيم وفيها وقد يكون الإنسان روحه في الجنة تعلق شجر جنة وتسرح فيها ولكن البدن في القبر وقد يفنى البدن ويصير تراب ولكن التراب نفسه هذا الذي يصير ترات التراب إن الله يعيده إلى الأرض مثل ما أخذ منها أبوه وجعل رجلا سويا وكان ترابا فيعاد ايضا هو تراب ولكن قدره الله جل وعلا فوق كل شيء وفوق كل تصور فنفس التراب الذي يعود اليه البدن يجوز انه يعلم وانه ينعم تبعا لروح اما الروح لا تموت الروح لا تموت ابدا وهي انها منعمه او معذبه فاين الارواح الله اعلم ولكن كثير من ارواح روح المؤمن جاءنها في الجنه ولها صله في ب بدنها في القبر يعني وإعادتها إلى البدن هذا عند عند المناقشة والمساءلة إذا وضع في قبره يسأل ان من معبوده ومن وبشيء بأي شيء يتعبد هل هو يتعبد بما أمر الله به أو بأمور يخترعها هو أو غيره فإذا كان كذلك فإنه يعذب وكل هذا الذي يسألونه يعرفون الأمر معه يعلمون لأن الله علمهم ذلك ولا يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء تعالى الله وتقدس والمقصود أن الإنسان لحالة يعني أمامه أمور فظيعه وعظيمة يعني من الموت ومن القبر وأحواله وما فيه ثم البعث فإذا جاء الوعد الذي وعد الله جل وعلا به وهو النفخ الصور نفقة الثانية يخرجون من قبورهم يمشون عراتا حفاة غرلا إلى المحشر إلى المكان الذي أراد الله جل وعلا جمعهم فيه من أولهم إلى آخرهم فلا فيه ركوب ولا فيه ولا هناك ظل ولا ماء ولا أكل يقول جل وعلا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أولا أرة يعني كما خرجتم من بطون أمهاتكم وقد تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يعني الشيء الذي أعطيناكم في الدنيا تركتموه ليس معكم منه شيء وما نرى معكم شوفاعكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تكپا بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون هذا الواقع الذي ياتي الذي سياتي يخرجون من قبولهم بهذه الصفه كل واحد ياتي الى ربه لما قال صلى الله عليه وسلم انكم تحشرون حفاة عراتا غرلا سالوا ما معنى غرلا قال غير مختنين وفي رواية بهمة قالوا وما بهمة قال ليس معكم شيء ليس معكم شيء ولما سمعت عيشة ذا قالت وسوأتا يحشر الرجال والنساء سوا بعضهم ينظر إلى بعض قال يا عائشه الامر اعظم من ذاك ما في احد ينظر كل همته نفسه بلغ قلبه حنجرته مثل ما قال الله جل وعلا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لكنهم شبه السكارى خوفا من العذاب الامر شديد جدا ولكن الله جل وعلا يرحمهم إذا شاء رحمته تسع أول أمر هكذا يخرجون من القبور يمشون وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم لا يتكلمون أيضا إنما يقول لا تسمعوا إلا همسا الهمس صوت الأقدام فقط ما في كلام الخوف استولى عليهم لأنهم شاهدوا ما أخبر به الذي أخبرهم الله جل وعلا به سوف يشاهدونه عيانا ثم الوقوف يعني والحشر فيه شدائد وفيه قربات يقفون على أقدامهم يعني وقتا طويلة خمسين ألف سنة أكثر من الدنيا وما مرت عليه يعني حتى يقولون ليقضي بين ربنا ولو إلى النار هذا وكيف مثلا يصل الأرق إلى بعضهم بعضهم يصل إلى ثم أرق وقد يكون في جواره واحد ما عرق إن العرق عرقه فقط يلجمه يصير هو فيه جراء عماله أمور الآثرة أمور لا تقاس لا بالرأي ولا بالعقل وإنما النصوص التي جاءت عن الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله. صلى الله جل وعلا العون والعفو. لذلك تلك المواقف فهي صعبة وشديدة. ينسى الإنسان ابنه وأباه وأمها وزوجته ولا أحد. يهمه إلا نفسه فقط لشدة الأمر نعم. قال وقال, الإمام عبد وقال عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن النعمان بن سعد أنه قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة هذا قد يكون في وقت من ليس بما خرجوا من قبولهم لأن هذا قول قولا بمفهوم الآية وهو قول علي رضي الله عنه ولكن النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حفاة عرات غردة وحفاة يعني ما غير منتعلين على الأقدام لا فيها نعال ولا فيها ثياب لا فيها غير فعلا تحشروا يخاطبون صلى ما قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يقول جزن أكون هذا في حالة من حالة الحشر في وقت الاوقات نعم. نعم قال ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وزاد وفدا يفدون عليها رحائل من ذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي قال سمعت أبا معاذ البصري أنه قال كنا عند علي كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وهدى فقال ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم من قبورهم يستقبلون أو قال يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب شراك عالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها ابدا وتجري عليهم نظرة, نظرة النعيم وتجري عليهم نظرة النعيم فينتهون أو قال فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء قال, صحاء قال صفائح الذهب من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفيحه فيسمع لها طنين. يا علي لم يسمع الخلائق مثله فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها فيفتح له فاذا رآه خر له قال مسلمه اراه قال ساجدا فيقول له ارفع راسك انما انا قيمك وكلت بامرك فيتبعه ويقضي اثرا كل هذا كل هذا يظهر أن هذا من الموضوعات المكذوبه إن الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء تكون قبل هذا ثابتة عن رسول الله فأين المحشار وأين الوقوف وأين الشفاعة وأين الأمور التي مرت معنا كثيرة وأولا من القبور إلى الجنة على النجائب هذا لا يصح نعم إلى آخر الحديث نعم قال فقال كثيرا من حديث وضعت على علي رضي الله عنه كثيرا جدا كتب استقل فيها احاديث مكذوبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لم يقلها صلى الله عليه وسلم وانما قالها الكذابون الذين يتبوعون مقعدهم من النار صلى الله عليه وسلم ويقولون أن نكذب للرسول وما عليه نكذب له ويقولون نكذب حتى يستبشر الناس وحتى يعملوا وحتى كله وبعضهم زنادقة يكذبون ليخلطون على الناس دينهم وعقائدهم ويفسدون ولكن تصدى لهم العلماء وبيّنوا الكذب من الصحيح ولهذا تجدها الآن يعني في كتب المسلمين الآن التي توجد في المكاتب كتب اسمها الموضوعات الموضوعات يعني الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كثيرة وبعضها الواهيات وبعضها يعني كل ذلك يعني أو وجد من الناس من سواء الله العاجح زنادقة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم صورت نفسه أن هذا لا بأس به وإنما الكذب الذي يكون يعني مخالفا أما كذب يعني يحث على أمر أو يبشر أو ما شهدان يقول هذا لا بأس به وكل هذا ضلال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذب علي ليس كذب على غيري من كذب علي فليتبوى مقعده من النار يقول الزبر يقولون إنه قال متأمدا والله ما سمعته يقول متأمدا فانما قال من كذب علي فليتبوى مقعده من النار يعني ما ذكر امدا والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذب على الله لأن الرسول رسول الله الذي ارسله ليبلغ عباده اوامره يكفي ان الله اعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله دينه